موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوات تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمن إن أنا إلا نذير مبين.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 معهم في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين.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 فَنَظَرْتُ اللَّهَ وَأَطِيعُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 النعام وبنين وجنات وعور إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عذت أم لم تكم من الواعظين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 من فريق جوال الخير